فعدتهن ثَلاثَةُ أشهر والله لم سُوءٌ فَأَجَلْنَ بِهِ نِصْفَ عِدَّتِهِنَّ يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أَوْلَادِكُمْ يسرا ذلك أَن الله أَوْ تَصِلُوا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم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 اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اول الالباب الذين امنوا فاتقوا الله يا اول الالباب الذين امنوا قد فاتقوا الله يا اول الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا